أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تصعدون ولا تلون على Adam ve Ressul yedek olun. أثابكم غم بغم، فأثابكم غم بغم لكي لا تحزنوا. Çünkü laa ala ma fa tekum, ala ma bima إذ تصعدون ولا ترون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم الرسول يدعوكم في أخرىكم فأثابكم غمّا بغمّ لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا أهزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون İm bak di on mi kum Kutum, kud bil lahi, bil قيضا الجاهليه يقولون قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هارنا قل لو كل لَا ذَرَوَا الذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَّا مَا وَجَدْتُمْ جَعَلَهُ اللَّهُ صدوركم ولي محص ما في قلوبكم. الله علي لا تغلو منكم يوم التقى الجماع إن مستذلقو الشيطان ببعض ما كسدو. وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ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 وقالوا لإخوالهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا أو كانوا غزا في قلوبهم الله صلى الله الله يحيي ويميت الله يوم يتو الله بما تمنون فصير الله ولئن قتلتم سبيل الله أومتتم لمنفرة من الله ورحمة خَيْرٌ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليلا والقلب لن فضوا من حولك الله, الله. فاف فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكل terong kalla nallah allah yuhibbul mutawakkidin qul